بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي بخشنده مهربان تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ام قرانهن أن را و تخوار و خوي بالاستي كار بجهوا نزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلص له الدين بأجمن إما بهق وراثي قرآن منبوته هنا والتخوار و كوا تخواب فرستوبة ها هربوا أو ملكتبة ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه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 ئاینی گردن کتی پاک و خاوێن هر بۆ خوایە و کسانی جگە لەو چەند پرستراوی بۆ بو خوایا, خوایا دلین تنها لبر او دیان پرستین نزیک من بکنه لخوا بیگو خوا بر یارددار لنیوانی اندار لو شتانه دار که اوانتی آیا دیاواز بون براستی خواه رینمونی کسینا کات کدروزینی زور بباوره لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار اگر خابي بيوستاء من ذلك بوخوي بريار بدار اولا ناو درس كلاو كان دا كامي بيوستاء حليد بجار فاكو بيا دا هل أواخويت يزالوا بد الصلاة؟ ولقد السموات والأرض بالحق يكؤر الليل على النهار ويكؤر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى. الا هو العزيز الغفار خوا اسمانكانو زوي بحق دروس كردوا شودهينه بسر روجدا وروجدهينه بسر شوده وخول مانج رام هناوا هر يكي تا ما و دياري كلاو بو ياند قارين بيداربه هر او زاليلي بردوا قال قكم من نفسي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 ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فان انتصرون خا اي ويلتاك كسيك درس كردوا پاشان لو كسها وسركي بدي هناوا وبو ايوا حجوتي نيرو مي لاجل بدي هناوا ايوا درس دكاله اوس چي دایک تاندا ب بدي هنان يگ لناو سه تاریچی ناوسک منداڵدان من دالدان ئا ئەوە پەروەردگاری آ آو پر و کده صلاة و پاشای هرهی او هیس پر استراوی زگل زاتی اونیا که واتا لا چون لآین راسلا دادرین این تکفرو فإن الله غني عنكم ولا یرضا لعباده الكفر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 اگر ای و بی باور بن او بیگمان لە خواب بین یزله ای و و بۆ بەندەکانی، به باور بوندکانی و اگر سپاسی خواب کن گردن کزبن به ولتان رازی ده هیچ گناه باری گناهی کسی چتر هال پاشان گران و هر بولای پروردگار او سا حوا تان د ذاته بو کرد براستی خوا آگاه دار بنهینی دلان وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ نَضْرُ الدَّعَارَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِن قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وقت آدمي زياني چلیب كوي دقريتو بولاي پر وردگاري وهاواري ليدكات پاشان اگر للا انخوة وبهرية چدايا ئەوەی بیر دەچێت کە لە پێشترە هاواری لە پەروەردگاری دەکرد، و هاوتایانێ بۆ خوا دادنێ بۆ ئەوەی خەڵک لە ڕێگای ئەو گمڕاکات، ئەی محەممە صل الله علیه ووسلم بە هەڕەشەوە بڵێ بەبێ باوەڕەکەت کەمێ بهرەمند ب بەلەژیان چونکە بەڕاستی تۆ لە هاوڵانی ئاگری دۆ زەخی أم...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 بەشدانەرران چاکرن یا کەسێ ملکەچ و پەرستکارە بۆ خوا لە کاتەکانی شەودا بە و راوستان لە شەو نوێژدا کە لە سزای دووا ڕۆژ دەترسێت و بە هیوای صلی پروەردگارێتی ئەی و سلم الله علیه اوانی بڵێ ئایا ئەوانەی دەزانن یەکسانن لەگەڵ ئەوانەی کە نازانن بەڕاستی تەنها جیری ئامۆژگاری وردگرن قل يا عباد الذين آمنوا تتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفق الصابرون أجرهم بغير حساب أي محمد صلى الله عليه وسلم بلی بو بندانیم کە یان هێناوە لسزای سزای وردگارتان خوب پاریزن کسانی لم دنیای دا تاکیان پاداشتی و بۆ هەیە، بوهیا وزوی خوا فراوانا بەڕاستی تنها دان بخودا گرام بی اجمار پاداشتیان دادریتوا قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین اي محمد صلى الله عليه وسلم بل برستي من فرمانن بيدراوا كخواب پرستم بدل سوزي بو ملكت بم وامرط لان اكون اولا المسلمين وفرمانن بيدراوا ككمي مسلمانان امه بم وان اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم أي محمد صلى الله عليه وسلم بل براستي من دترسم اجر أجر سربيتي فرور بكم لسزاي روجيه چي قوره قل الله أعبد مخلصا له ديني بل من هرخوا دا فرستم بفاتيو تنياهر بوا أو ملكتم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إِنَّ الخاسرين الذين خسروا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يوم الْقِيَامَةِ أَلَى ذلك هو الخسران المبين. کهویانو کسوکاریان لدازده و لروج قیامت ده بیدار بن هر اویزر المن دی آشکر او دیار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وَالَّذِينَ <سؤال> اوان هل لا سريانه وتنتبقي وكهوري الرجل اجر ولجيري شانه وتنتبقي هيا اوسزا الله وَكَسَانِي كَلَا پَرِسْتِنِي بِتُوهَمُوا پَرِسْتِرَاوِيَشْتِرْ خَوَيَ عَنْبَارَاسْتُوهَ وَقَرَاوْنَةُ وَبُولَ إِخْوَاءَ مُجْدَي قَوْرَتَنْ يَا بُوْ أَوَانَ كَوَاتَ مُجْدَبْدَ بَبَندَكَانَمْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولئك الذين هداهم الله و هم أولو الألباب عواني جوية دقرن بقصة وغفتار إن زاشوين تاكتريني أوقصانه دكوين عواني كسانيكن خدا رين موني کردون هر عواني خاواناني جيري وحوش أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي الْنَّارِ ذا آية كاسي بريني استزاي بسالات سبابيت داي آية تودت واني كاسي بكيت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 لبهج دابو اوانا كوشكو تلاري تنهم هيا رباري او بجيريان دادروات اما بالين اخوايو خواج بالين اخواي دبات السر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا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 ئەو بارانە دەبات بە ناو زەویدا کانیااوەکانی لێ دەردێنێ، لە پاشان کوشت و کاڵ و گوژ و جیاو و گوڵی پێدەڕوێنێ کە ڕنگەکانیان جیاوازە، پاشان دەیبینی شک دەبێ و زەر هەڵ دەگەڕێ، دواتر دەیکات بە ورد و خاش، بەڕاستی لەمەدا کە کلا ئامۆژگاری و پند هەیە بۆ خوانجیرین أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دَي آئِكَسَ إِخْوَاسِينَيْ قُشَاتْ كُرْدُ وَبُوْ أول سر بازي رناشي فروردگاريتي وكسك دلي رغبوا بالا است اسلام جاسزاولنا زاولنا بو اواني دليان رقلا اس قرآن ويا دي خوادا ا اوانه ل گمرايي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه ام مثاني تقشعر من وجل جلود الذين يخشون ربهم تكشِعُ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ خوادزوان ترين فرمائشتين اردو تخواروا قرآن ايكا كا آياتا كاني لأيك تسويدو پات كراوان او كساني لپر وردگاريان پيستيان تزوي پياده ببستني قرآن پاشان پيستيانو دليان نرم دبي بياد خدا او قرآن رينموني خوايا بەو قورئانە ڕێنموونی هەر كەسێ دەکات كە بیەوێ هەر کەسیش خوا گومڕای بکات ئەوە ڕێنموونی كەرێك بو ئەو نیە ئفمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامة وقيل للظالمین ذوقوا ما كنتم تكسبون دی ای کسی بدمو خوې خوی پاره زېله سزا سختی روج دوایی او کسے کله بهجدا بیت بس تم کارند گوتره بت سنج سزا او کردوانی له دنیا ده تان کړ کذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون اوانی پیش قریج بون باور یا نه نه کانیان بوهو يوا خواي امبوهات للايك بينكر باذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ان جا خا بي تششتن رسوايل جياني دنيا دا وبجما سزا غورترا اقل اوانه بزانن وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ سفين بخوا براسيلم قرآن داهينا وما وبو خلچي همو زور تاپندو تاپن دعا موجگاري ورگرن قرآنا عربيا غير ذي وجل لعلهم يَتَّقُونَ أم قرآن قرآن هي عربية هيت خواري لاري تيانية بو أوي لسزا خواب فارزنو ببن تقوى كار ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أتّوهم لا يعلمون. خان مني هنا وتبحيقك بندية كسيك. أجاوي عن لسر أو بندية. وبياقك ششك تنها بندية بياقك. أمدك سواكي يك. هموسو باستنيا بخوايا. بلامزربه النازانن. إنك ميت وإنهم ميتون. اي محمد صلى الله عليه وسلم براستي تو دمري و اوانج دمرن ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون لباشاً بيقوماً ايو و لروج دواي دا لايبر وردگارتان بندجي فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين إن ذاكي استمكارتل لوكسي كدروبنا يخوا ودكار وباوري براستي قرآن نيكبوي هاتوا أهلا دوزغدا جيغني بوبي والذي جاء بالصدق وصدق به أولئكهم المتقون. وأوكس قرآنه نوى. واتبيا غن برس الله عليه وسلم باوري شبيتي هل أوان الأخوات السانو فارس لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك جزاء المحسنين. بوين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملون ويجزيهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون. تا خواه لیام بصرت تو خرابترین کرده و یک و پاداش تیام بدات و با پاداش تی تاکترین او کردوانی کردویانا. آلیس الله بكاف عبده ويخويفونك بالذین من دونه و من يضلل الله فما له من هاد أي أخواب وبندي خوي في <تصفيق> صلى الله عليه وسلم بس نيا ودترسين بواني زجل إخوان وهركز كأخوار ريب كات يترهيز كزنات وانير بربيه ومن يهدي الله فماله من مظل أليس الله بعزيز ذن تقام وهركز كأخوار منيب أوَهِيَ الْغُمْرَا <سؤال> كَرِ يَتِ بونيا أِخْفَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَالْأَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ إن أرادني الله بضر هل أنك شفات ضره أو أرادني برحمة هل أن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون سوين بخوا أقرد پرشاري عن ليبكيت چه ئاسمانەکان کانو زوی دروست کردووە بێگومان دەڵێن دلین خوا بلی پێم پیم ئەوانەی اوانه دیان پرستن لە خوا اگر خوا ویستی زیانێکم کم پی بگینید آه او پرستر دتوانن و زیانی ئەوم لی لادن یا اگر ویستی نعمت و بهره یکم پی بداد آه اوانه دتوانن و مهربانی ئەوم لێبگرنەوە بگرنوا بلی من هر خوام بسا خوست پیران تنها پشت بەو بستن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فستعلمون بلا اي قالكم اي بكن منيش تسري انزابم زوانا دزانن من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. شلَم دنيا يدا سزايت بوديت كرسوايدكات والسزا بابرانوي بسرداديت. إننا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فمن اهتداف لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل براستي أم قرآن من بوتو ناردو تخوار و بوهمو مردومان بحق وراستي جا هر كسي رينمون قازان جي هر بو هر كسي جلاريب أو براستي زياني قمرابون كي هربو خويتي وأي بيغمبر صلى الله عليه وسلم توبري كار نيد بسريان وتابروا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها بَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَاء إلَى أَجْلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ خاد يا نكانتشيلكاتي مردني خوتنيدا إنزا أو جانا نرى دقريك برياري مردني داوة وأواني تر برالا دكات كدبي زندوب مينن تاما ويش دياري كراو براستيل مدات سنبل أو كساني بيردك نوا أم من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون آخوزگا لخوا تکا کارانی چیان بو خویان داناوا بلی گرسی اوانا نهیت شتی چیان بدستا و نتیج دگن قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والأرض ثم الیئی ترجعون بلی تکا هموی هربو خوایا ئاسمانەکان و کانو هەر بۆ ئەوە <تصفيق> وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَكَاتِي قِيَادِ إِخْوَابِ كَرِبَتَاكُ تَنْيَا تاک دا بێزار بیزار دا کەسانێ کسان ای کباور یعنی دوایی جدوائی کتی که تاک نایو پرستروانی بیدزگل اخوا شاد و رو دبن قل اللهم مفاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادت انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بله ای خواه، بەدی هێنەری آسمان و زوی، زانای نهێنی و آشکرا هەر هر تو دەکەیت دکید نێوان بەندەکانتدا دا، ئەوان اوان جیاواز بوون. بون، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ بَرَاسْتِ أَغَرْهِ أَوْ كَسَانَبْ هم أوى إلى سرزويدا وآوَنْ دِيَ تريش إلى جلدا بيت لبرياتي خوَي عن دا دا عن دا بورز جاربونيان لس زاي خرابي راج قيامة ولا لا عن خوا وبوي عن دركوت اشتواك آوامبيريان لي نكردو توجومانيا بوينتوا وبدلهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون و باشیان درکو کوتی را پیان کردو و دوری گرتن او سزای اوان گالتایان پیدا کرد فا اذا مس الانسان ضرر دعانا ثم اذا خوولناه نعمتا منا، قال انما اوتیته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون إنزاكات آدمي زياني چلي كوت هاوار من بوديني لپاشا هر كات من پيدا دلي براستي ان بحريم پيدراوا بهوي لزاني خوموا وانيا بلکو او از مونو تاخي كرنويا بلام زوربه ان نازانن قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بأجمان أم قسا كساني بيش أمانش كرديان بلعمه السودي في كرديان سيئات ما كسبوا والذين ظلموا مِنْ هَا أُولَاءِ سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. بِمُعْجِزِينَ إنزا دو تاريان بود طولي أو کرد بويان أو کسانيان ستميان كرد لمو پاش دو تاري طولي کرد وي خراپکانيان دبن و أمان لدست أو لم يعلموا أن الله يبس طرز قلما يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آناء زانية كبيج مان خار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 أي محمد صلى الله عليه وسلم بل اي بند كانم اي اوانيك خوتان زر گنہ بر كردوا نا اميد مبن لمهربان وبزي خوا چنك بيگمان خالهم گنہکانتان خوجده بي براستي هر اولي بردي ببزي وانيب الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وابغرينو بولاي پروردگارتان وگردن کسی اوبن برلوی سزاةان بوبیت پاشان یار متینا درین للا انهیت کسوا واتبعو احسن ما إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وشوية تاعكترن شتيب كون كندراء وتخوار تانوا بل لو يلنا كاودا سزاتان بوبيت كأي وهر هستي أن تقول يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين نك أوسا كسبلي أي مخابا لسر أوي كم ترخميم كربوغيشتن بنزيشي خوال من لقال تتيام أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين يا بلد اگر خوارين موني بكرد أو بيقوما لپارس كاران دبوم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين يا كاتك سزاكيد بيناد بلد خوز گزاریشی تر بگەڕامایەتەوە بۆ و بو دنیا او سال ساکا کاران دبوم بلا قد جاءت ک آیاتی فکذبت بها و استكبرت و کنت من الكافرين. خو بگمان بلگو آیات کانی مند بو هات باورت باورد پینه نا خود با گورزانی و تو لب باوران وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ لَرَوْشِدْوَائِي دَا دَبِينِي أَوَانَيْدُ رُوِيَنْ بُوْخُوَا هَلْدَبَسْتُ رُوِيَنْ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تاوان رزغاري اندكات تشنكريقي رزغاري ان قتبوبر نتوشينا خوشي دبن نخمدخون الله غالق كل شي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ خواب ديهن ريها موشتكا وحر اويش پارز ريها موشتكا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كليل كاني آسمان كانو زویب دس وأواني ببلجوني شأن كان إخوبي باورا هر أوان نزل المند. الأَفَغِيرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بلدي آية, إيه وإداوم لذا كان من بيت قال إخوشتى شيء ترب بريستم أي وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سوان بخوا نگا کرا و بو تو و بو پیغمبران پیشتو اگر هوبش بخوا ده ابنی براستی کردود هل دوشه و بی گمان لزرر بل الله هَذَا عَبْدٌ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَ بَلْ كُتَنْهَا خَوَابَ فَرِسْتَ وَلَسْفَسْكَارَانَ بَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرَهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما عم يشركون كان خوايا نناسي و بغوريا نزاني بوزوري شياويتي لروج دوائي دا هموزوي لتنجي او دايا واسمان کانيش او پیتراو نوا خواب هاكو بلنترل ويكدیکن بشي وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ كَاتِفُوكْ رَابَ شَيْفُورْدَا يَكْسَرْهَمُوءَ وَا نِيلَ آسْمَانَ كَانُوا زَوِيدًا مگر کسانی خوابی اوی نمرن پاشان کری ترفو دکری بشای پور دا, دا. زار لپر همو راز دبن وطاور واندکن واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجیئ بالنبین والشهداء وقضي بينهم وجیئ بالنبین و الشهداء و قضية بينهم بالحق و لا يظلمون و زويل و روجده بنوري پر وردگاري رونك دبتوا و نامي کرده و لبردميان دادندريد و پیغمبرانو شایتکان دهندرين و لنیوانيان دا ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ولو رجدا همو كردوا بتيروا تواوي پاداش ددريتوا وخوا خوش آقادارا ببشايتنا مي كردوا كان باو كردوا نيك دي كان وسيق حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يثلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين او سا اوانی بیباور بون را بۆ دکرین بو دوزخ کومل کومل. تاکات دینن دۆزەخ دوزخ دەکرێنەوە دکرینه و درگاوانکانی دوزخ بوان دلین. آه پیغمبرانتان لخوتان بو نهات که كا آتکانی پروردگارتان بسر بخویننه و و بتان ترسینن لگیشتن تان بمروزه دلین بله هاتن آگاداریان کردین بەڵام بڕیاری سزاد را بەسەر ایمی امی بیباورانده. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبأس المص والمتكبرين. بيان <تصفيق> دو تري لدرجة كان ذو زخ وبس نجورا بهم شيء ليدب من نوى أيت صخرة فدجا ومنزل جاي خو الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وكساني كلا پر وردگاريان ده ترسان تبرين بو بحشت پول پول تاكاتي دين وَذَرْقَوَانَ كَانِي بوان دلين سلامتان للبيت اي وپاکو خاوين بون لتاوان لدنيا دا كواتبرون نا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين دالین سپاس بو او خواهی، هر بلای چی به امدار اسبو و زویب هشتی به میرات پیداین لە هەر شوێنێکی بە چی به نیشتە جێ دەبین ئای چەند چاکە پاداشتی ثکه کاران وترالملائکه تحافین من حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفرشت تكانت بيني تواردوري عرشا الدواء تسبيح حاد كان بستعيش برد جاريا ولا نيواني عن داب حق داد وريكرة لكو تأيده دو تريت هموس فاس هربو خوايا كبرد